يا خاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال ارهب ان تعن الهتي يا ابراهيم لا لم تنته لارجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعوا ربي أعسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا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 واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وطربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا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 خروا سجدا وبوكيا